يا أ ي ه ا الرسول بلل ما أ ن ز ل إ ل ي ك من ربك و إ ن لم تطعم فما بللت رسالته والله يعصمك من الناس فبلع صلى الله عليه وسلم ر س ا ل ة و أ د ى ا ل أ م ا ن ة وجاهد في الله حق جهاده حتى أ ت ا ه اليقين من ربه ما ترك شيئا ي ق ل ب الناس إ ل ى ربهم و ي ب ن ي ه م منه إ ل ا أ م ر ه م بك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 الذي منى وتفضل وتكرم ب أ ن جمعنا في هذا البيت المبارك من بيوته سبحانه أ ن يتم ا ل ن ع م ة و أ ن يجمع بيننا في هذه الدنيا عند مسجد بيته ا ل ح رسوله ا م م وعند ج د ر س الكريم صلوات الله وسلامه عليه وان يتم ا ل ن ع م ة ويجمعنا أ ي ض ا في دار ضيافته في جنات النعيم مع الذين أ ن ع م الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن ا ن أحييكم ل ب ت ح ي ة ا ل إ س ل ا م الخالده وبركاته وأحييكم وأي وصف وجنود ضبات ضبات مرة أخرى جميع ق ي ا د ة كسل ا ل ر ش ي د ة بل احيي جميع قوات شعبنا المسلح التي أ س ا ل الله سبحانه وتعالى أ ن يمدها بعلمه و أ ن ي ا ي د ه ا بنصره و أ ن ي أ خ ذ قلوبهم نحو ح م ا ي ة هذا الدين الكريم الذي شرفنا الله به و ح م ا ي ة هذا البلد الذي من ترائه خلقنا و إ ل ي ه نعود الله أ س أ ل أ ن يقوي عزمهم ويقوي شوكتهم ويجعلهم درعا وحسنا منيعا لهذا البلد بل لبلاد المسلمين قاطبه و ح ي في ر أ س الجميع ق ا ئ د ن العظيم ا رئيس هذه ا ل ج م ه و ر ي ة ا ل أ ب الكريم جعفر محمد نويري أ س أ ل الله سبحانه وتعالى أ ن يسدد خطاه و أ ن يوفقه واخوته الكرام للعمل الجاد في تحكيم كتاب الله و س ن ة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا البلد الحبيب م ر ة اخرى إ خ و ا ن ي أ ش ك ر ك م وتسمحوني أ ن أ ق و ل أ ت ق د م بالشكر أ ي ض ا خاصه للابن الحبيب قائلت هذه القيادات محمد حسين طاهر أسأل الله سبحانه الله وتعالى الإسلام الجزاء يجزيه أن عني وعن خير و ان يجعل عمله صالحا و لوجه ا ل كريم خاصا إ ن ه م تعالى سمع ي مجيب في الحديث عليها ا ح ب ة ا بغضت هنا وكان في نفسي أ ن أ تكلم في موضوع ولكن الله سبحانه و تعالى شرح صدري ل أ ن يكون بس ن ا هذا نداء من نداءات الرحمن لعباده المؤمنين ل أ ن ب ي و ت الله مساجد الله لا يعمرها ولا ي أ ت ي ه ا إ ل ا المؤمنين ف أ س أ ل الله العلي القدير أ ن ي د ع ن ي واياكم من ع ب ا د المؤمنين الذين يناديهم الله سبحانه وتعالى باسم ا ل إ ي م ا ن فالنداء الذي اخترته في هذه ا ل ل ي ل ة هو نداء من آ ي ا ت ا ل ق ر آ ن الكريم التي ضمنها الله سبحانه وتعالى س و ر ة ا ل أ ن ف ا ل ي ق و وتعالى آمنوا ل الذين تبارك يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إ ذ ا دعاكم لما ي ح ي ك م و ع ل م و ا أ ن الله يحول بين المرء وقلبه و أ ن ه إ ل ي ه تحشرون هذا النداء بكل ص ر ا ح ة إ ذ ا ت أ م ل ن ا ه نعرف محبه ة ا ل ل ل ع ب الله د ه ا م م ؤ ن ن نعرف عناية ي ا ل سبحانه ا و ت ع لعباده ى ب المؤمنين فاذا به يقول ل يا ايها الذين آ م ن و ا استجيبوا لله وللرسول إ ذ ا دعاكم لما يعيكم واعلموا ان الله يقول بين المرء وقلبه وانه اليه ترجعون القرآن. ا القرآن يا س بني آدم يا أ ه ل الكتاب هذه نداءات عامه عندما يقول الله تبارك وتعالى يا أ ي ه ا النبي هذا نداء خاص يتعلق ب اما ل صلى الله عليه ل ن ب ي و س أ م إ ذ ا كان اتبع ب أ م ر ف ا ل أ م ر ك أ ن ا ل أ م ة ق و ط ب ت في شخص محمد كلها فينبغي على ا م ة محمد أ ن تعمل بما أ م ر الله رسوله صلى الله عليه وسلم إ ل ا بما يتعلق بذاته ا ل ش خ ص ي ة وعندما يقول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا معنى ذلك أ ن هذا النداء موجه إ ل ى ناس استبقوا بصدقه خ ا ص ة تعينوا ب ص و ر ة خ ا ص ة سماهم الله سبحانه وتعالى بها المؤمنين فلما فيه مثلاً لما في في مثلاً من الجنوب الكرام لكنهم لباس بدل ملكية ما يجب بالجنوب من نمسين خبا بيننا أخواننا ما أخذ أختي در ننظر يجب يزين لكن أ ي واحد لابس بدله عسكريه يطوان ا ل ن ؤ م ن على نداء ج ن د ي ف ا ل إ ي م ا ن كذلك ي ص ب ب أ ص ح ا ب الذين آ م ن و ا به صبغه خ ا ص ة في أ خ ل ا ق ه م في سلوكهم في معاملتهم في ليلهم في نهائهم في بيعهم في شرائهم في كل شيء يكون عندهم طابع معين مخصوص ولهذا اخترت هذا النداء لنتكلم عن ا ل إ ي م ا ن فالرسول صلى الله عليه وسلم في حديث ج ب ر ي ل ان أ ر ك ا ن ا ل إ س ل ا م س ت ة カンヌスティック・ディレクターの名前を書いてあげてください。 أ ي ض ا هذا يرتبط بارتباط الكتاب, الكتاب ف ي ق ر أ ا ل ق ر آ ن يحاول فهم المعنى يحاول تطبيق تطبيق الاوامر أ و م ر الربانية ط ب ع أنتو جنودنا ا ل ك الربانيه م إذا ربعتوا ت ي اسمها ت ف ذ ينفذ الأوامر من السلطة الأولية الأمر لازم ينفذ كذلك القرآن جاء يربي المسلمين ا كذلك على ل أن من أمر يربي أن يجب وعمر رسول من س م ك ة العليا التي يجب الا ت ك س ر أ ب د ا بل تنفذ وتطبق حرفيا زي ما يقول اليمين دور يمين دور هنا أ و ل ا يقول أ د ع و الله استعينوا بالله أ ق ي م و ا ا ل ص ل ا ة آ ت و ا ا ل ز ك ا ة صوموا رمضان حجوا البيت لا تقربوا الربا لا تقربوا الخمر كله نقول لا بين حاضر حاضر حاضر حاضر ده يأكد هو سماه الله الله معناه يكون أو الإيمان الصحيح اللي ربنا سماه الإيمان الإيمان برسل الله برسل الله معناه أن يكون القائد المثال برسل برسل أن الأعلى او ل م ا ن س م ي ه ب ل غ ة الجنديه ا ل ت ع يعلم ي الناس ان ا ل ا م ة ا ل ا س ل ا م ي ة ت أ خ ذ تعليمات ه ا م ن الرسول صلى الله عليه وسلم لان الله يقول للناس لقد كان لكم في رسول الله ا س و ة ح س ن ة لمن كان يرجو الله ولله ا <تصفيق> الكمال ع ل ي ه و س ل م محمد صلى الله عليه وسلم. في في في خير العبدين سيد الذاكرين الطاعين العبادات الذكر الطاع لله أول、الطاعين. فالبعد ي عما حرم الله أ و ل من بعد عما عم حرم الله سبحانه وهكذا في كل صفاته تجد المثال ا ل أ ع ل ى الذي لا يمكن أبداً توجد فيه ث ن سلمه أنه الا إ الذين عادوه ب ق ص د أ ن ع ب ي محطم ودينه كما قالت عنه قريش ساخر كذاب مجنون كل ذلك ق افتراء ل ه ا على رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان باليوم الآخر أي إنسان ماسك عمل أي يؤمن على أ ن ه سلوحاته فيديو ي ح ا س ب و ما م م ك ن يفرز في عمله ف ا ل إ م ا م باليوم ا ل آ خ ر يتدخل في م س ؤ و ل ي ة ا ل إ ن س ا ن على أ ن ا ل إ ن س ا ن في كل ت ص ر ف ا ت التي يعملها في الدنيا م س ج ل ة م د و ن ة محاسب عليها إلى أن قال الله يعمل مثقالة يعمل أن سبحانه فمن يعمل مثقال خير يرى. ومن يعمل مثقال يعني معناها مثقالة خير يرى يرى ذرة ذرة شرر أنت、أهل. لكن الله سيحاسبك غير ذ ر ة من عمل خ ي ر انت عملته ستجد المقابر ت ا ت ر عند ن الله ما عملت ذ ر ة من شر انت ستحاسب على هذا الشر بعد كدا اليوم الاخر ده ربنا جاب له اسلوب عظيم جدا عشان ي خ ل ي ن ي ننتبه ف ي غ ا ل عن اليوم الاخر وكل انسان أ ل ز م ن ا ه طائره في ع ن ق ي ويخرج له يوم القيامه كتابا يلقاه منشور ا ق ر أ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسين هذا أ م ر الله أ ن كل عبد خلقه الله من تاريخ البلوغ إ ل ى الموت ا ل م ل ا ئ ك ة تسجل تكتب تكتب تكتب كما قال الله وكما إ ن ع ل ي ل ح ف تفعلون ظ ي كاتبين يعلمون ن كرام ما وكما قال تقدست اسماؤه ما ينفض من قول إ ل ا لديه رقيب عتيد ب الكتابة غائبة بصاحبة هذه رأيها الله إذا القيامة سبحانه وتعالى الصعف مسجلة كل يقول تطير يوم في ن ش صحيح الأعمال تنسى وكل ص ع ي د فتجد فيه عنقه سعيده ثم يقال له ا ق ر أ كتابا تفضل ا ق ر أ د و س ي ا ل عمل بتاعه ان انتقلت له من الدنيا الى الدار الاخره ل ك ا قرر مصير كل منا إ ذ ن ا ل ب ي ع الايمان بالطائر ا ل آ خ ر تبدي الانسان انضباط الانضباط العمل بما قال الله والخوف من الوقوع في معصيه ة ا ل ل إ ذ الله إذا وطع في معصية في ا يكون شيء يتوب حارم يستغفر يرجع يلدأ إلى الله لأن الله من رحمته خلقنا يعرف ماذا سنقول وماذا سنعمل ولهذا يقول لنا قل يا عبادي التوبة وهو سنقول وماذا ولهذا أسرهوا عنده لأن من خلقنا سنعمل لنا الذين أنفسهم على اسمه الله الله رحمته حارم ماذا إلى قل لا تغفر الله. الله الذنوب جميعا يعني يا عبدي مما ع لا لا كل الذنوب أتربت أصبحت جريمة ضربت بكل اللي انت س ي لا هزلك أ ت عملتها حتى تحت ر ا ل ه ما إلى ل ل يقول لا لا الذنوب ه ربا يغفر جميعا يعني يعني كالبحث ل ذ ن و اللي عملتها ا ل أنت ك ب ص ر ن س ب ة لام قلبك رجعت إ ل ى الله هتجد ا ب ت ا ب الرحيم مع كل الخطايا اللي أ ن ت كنت فيها واستعرض ن ت ت ه ا ل م أ أ ل ة و س في هذا المكان ا لان و ح د ما ي ت الرسول د أن ا صلى الله عليه وسلم ضرب اعلى مثال ل ل م غ ف ر ة فذكر صلى الله عليه وسلم ق ص ة رجل قتل ت س ع ة وتسعين رجلا قتل تسعة وتسعون رجلا ثم جاء إ ل ى عالم قال يا فلان أ ن ا قتلت ت س ع ة وتسعين هل لي مهما توبه هل ف ي ب ا ء توبه في م غ ف ر ة لي قال انت قتلت الله انت تسعة س ع و يجب ن حسب كل مسلم يعرف أ ن أ ي شيء صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم برحم على من الله الله سبحانه وتعالى يقول عن رسول صلى الله ع ل ي ه وسلم ى الله ن و ى عليه و إ ل ا رحل ح ي و م يعني كلمة تطلع ل من خسم ا ر ولكن م م كلمة يقول م فارغة لك ان بل هي وحي وتعالى الله رسول صلى الله ع ل ي ه وسلم و ا ل ر س و ل صلى الله ع ل ي ه و س ل م ي ق و ل هذا الرجل قصر الرجل قتل م ان يكون ماشى ا ا ح د ي يا شيخ ن ع م و ا ل له أ ن ا كتلت تسعة ويعلم ت س ع ن وجيت ن د واحد ا ق له ان ع د ك مغفرة و ن فعلا ل ويعلم غ ف ر ا ف ي ت و ب أتوب ب ة قال ا س ح ن فعلا أتوبة ب ب التوبة مهتوب ام اما يشير بالأخير الله عليك على يتوب عندن انت ل ك ل م المنطقه على ت ا ل ب ل د ا ن ت ف ي ه د ه ج و عكل ن ا س م ج ر م ع ب ا ا ل م ن ط ق ة ا ل ف ل ا و م ش ا ا ل ومشاكل و م ن ا س ك ل ا م ش ا ك ر ي ن ل ومشاكل ن ومشاكل و م ه ا ك ع ومشاكل ومشاكل ومشاكل و م ش ك ل قبل م ا ش ا ك ل ق م ا ش ا مرسو ا ل جاءت م ل ا ك ا ل ر م تقول نحن نشيلوا وجاء ملائكه العذاب يقولون لا دو ن ن ش ي ل ه حصلت خصومه بين ا ل م ل ا ئ ك ة الاثنين ملائكه ا ل ر ح م ن يقولون بعد الى الله خلاص لا ى لا ل ل ه خ ص ب ي في بر ا ل س و ا الا ة يقول الله ده ا عز وجاء ل الملك ل ه م آ خ ر حكم الملك جاء لمن مش على ق ي م ة م ش ر ط ه جاء يقولون ج ا ل دقه تسعه وتسعين ترمبوه م مية إ ل ا تشيلوا مساله قلبه جدا جيش المساله من المحل ده. الى البلد المشهد ان يكون قريبا للبلد المشهد ان يكون قريبا للبلد ا ل م ش ه و ان يكون قريبا للبلد المشهد ان يكون قريبا للبلد ا ل م ش ل د ان يكون قريبا للبلد المشهد ان يكون قريبا للبلد المشهد وجد و ب خطوات ب س ي ط ة في م ن ط ق ة م ل ا ئ ك ة الرحمه ة و م ر ت رحمة الله سبحانه وشملته ت نتعامل ع مع ا الرحمة الرحمة القرآن ل بل ى إذن نحن م ى إلى أبعد ن ذ ك فأكد إذا كان العبد إذا ا ا إلى ل ل طوبة رحمه س سيئاتهم و وقال فأولئك ل الله يبدلوا الله أكد س ن فعشان ا ك يجب الله سبحانه وتعالى واتصال بالطريقة الصحيحة مع ان الدنيا كلها مصيب لكن الرحمن سبحانه وتعالى أ ت ى بالفضل العظيم وملائكتي ملائكتي جنود من جنود الرحمن خلقهم الله وسماهم قال لا يعصون الله ما أ م ر ه م ويفعلون ما يؤمرون م ا م م ك ن م ل ان تقع من المعصيه لكن عندهم صله ة سلة بيننا بيننا بيننا بالخطير الملكين الموكلين يلفظ ي نحن شنو من ما سلة قول إلا د ر ق ي بيننا ع ت ت ت على أنه انت شخصية عظيمة عند الله لك مكانتك عند الله ولهذا أ و ل ا قبل كل شيء قبل من يخلق عنصر بني ا ر م الله قال للملائكه اني جاعل في ا ل أ ر ض خ ل ي ف ة فانت خ ل ي ف ة الله في هذه ا ل أ ر ض انت إ ن س ا ن عظيم انت إ ن س ا ن لك مكانتك لك مسؤوليتك من أ ج ل خلقه ا ل ج ن ة والنار إ ذ ا يجب يكون عقلك متوسع وتعرف ا ل ح ك ا ي ة أ ن ت خلقت ل ي ه وجيت من ا ل أ ر ض ل ي ه وتعمل إ ي ه لا بد أ ن يكون فيه وقف في وقفه هذه ا ل أ ش ي ا ء ف ا ل م ل ا ئ ك ة س ل ة بنا هنا الله سبحانه وتعالى يوم أ ك م ل خلقه آدم ؤ ل ا ء ا ل م ل امرهم ئ ك ك ة ا ا ل ر أ م قال و اسجدوا ا ل آ د م هذا أ ص ب ح تكريم ل ل ب ش ر ي ة تكريم من الله سبحانه وتعالى ع ن العنصر البشري هو خ ل ي ف ة الله في ا ر ض ه يستحق تكريم كرمهم بسجود ا ل م ل ا ئ ك ة لهم وهناك عبد من عباد الله تمرد على الله لعنه ي إبليش لأنه بالله الله عسى الله عابد وعامه رفض ان يسجد الله سبحانه وتعالى فأصبت ا إلى لانه ل عليه ه ل ل إلى الدين لماذا؟ يوم رغب ان يسجد ل آ د م رغب ان يسجد تكريما للبشريه حلق به ل ع ن ة الله سبحانه وتعالى ا ل م ل ا ئ ك ة دول خطر ب ا ل ن س ب ة لينا نحن ما ممكن كنا ل نعمله أ و عمل نعمله يروح ساكت أ ر ا م ت لابد يسجل يجيد ت أ ت م أ ت ربنا بعدين ي خ ف ل له ا ل م ش ي ئ ة و ا ل إ ر ا د ه يعاقب له ا ل م ش ي ئ ة اما ا ل م ل ا ئ ك ة لا يمكن أ ب د ا ي ف ر ط لك حاجه فقط هذا نحية انت مجزء م ط لا و ب يعني دلوقتي يحتاج ع ن اكون ي و و ب ض شوية و يعني ل ق م ث ل كنت عندي ر ا م وكذا وبعدين واحد حبيب دعمي صديق ل ي من ان ل ا الأمن وانا س قال له الله كده يكون ا ل ج ه الله ت عليك ر ق ا بوضع ة انا ما رساني بعد بظهرت بظهرت كده ما في سلوكي بعمل ما في س ل ك ي م ل حساب شويه ي يعني ن ك ن ما كنا نحاول أ ب د ا أ ن نرتكب م ع ص ي ة لله سبحانه وتعالى حتى نقع في و ر ط ة الله سبحانه وتعالى يوم القيامه ة بعدين الإمام باليوم اللي الإمام الآخر هذا ما ينفع الواحد ب يقول الناس ربنا جان في أ و ل ما يجي من ا يقول يا ريت أ ن ا مقدمت يا ريت سويت أنا ربنا أجئنا ع م ل غ ي ر ا ل ذ يا ك ن نعمل ريت ن انا سويت、لا. ربنا ارجعنا ه ا ا في ل معنى د ي الغير ن الذي ه جعل ا كنا ل ق نعمل ا ا ق س ط يعني ما ت ذ ر مثقال ذره من عمل خير ث ي ر شر شر وبعدين لله ا ل م ش ي ئ ة ا ل م ط ل ق ة في أ ن يعفو ا لله ا ل م ش ي ئ ة ا ل م ط ل ق ة ان يعاقب ذلك هو أ م ر الله سبحانه وتعالى هناك أ ي ض ا ع ق ي د ة ا ل إ ي م ا ن بالقضاء و ق د ر خيري وشر من الله أ ث ر جدا جدا هذه ا ل ع ق ي د ة دخلت عليها عوامل الشر ح و ل ت الموضوع إ ل ى ك أ ن ه بس أ ن ت إ ن س ا ن غير عربيه مثلا ما عند ا ل ت ص و ف صاروا عشان ي ق و ل و ن ه ا رائد مشى قدام ع ش ا ق و ل و ا خالد مشيلا يعني العربيه مسؤوله القالب م س ؤ و ل يعني ذي الناس اخذت القضا والقدر بهذا الاسلوب وخرجوا عن معنى القضا والقدر اطلاقا القضا والقدر هذه ع ق ي د ة تزيد الانسان شجاعه على شجاعته يقين على ل ق ي ن ه عزم على عزمه يخوض معارك لانه يعلم قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا ع ق ي د ة ا ل إ ي م ا ن باليوم الاخر خلي وشري تدفع ا ل إ ن س ا ن ليدخل المخاطر ليجاسب ل أ ن ه عنده ع ق ي د ة إ ذ ا ما شاء الله شيء ما ي ص ي ب ه لكن د ل ا ع ت ق ا د مدخرها في ج ا ل ب آ خ ر إ ن س ا ن مخير ولا مصير جات ف ت ن ة جاوب اغلب الناس يقول لك إ ن س ا ن مسير هذه ع ق ي د ة خ ط أ ما في حد اسم مصير اشياء صحيح الانسان مسير فيها و اشياء الانسان مخير فيها ا ل ح ا ج ا ت التي ل ي ن م خ فيها دي ا ن تتحاسب ب عليها اما الحاجات ا ل ل ي تتحاسب فيها دون مثلا لونك انت م... م... مسير فيه ا ما طولك و ن زكاه بناتك نباتك انت ل ح ا ا ج ت اللي مالك فيها دخل ادرك م ت انت مالك فيها ق ز خ ة يعني يكتر يجي بنت م ا ذ ا ف بلاغه ده اشياء قدرها الله سبحانه وتعالى تمشي تحت لكن في الاوامر والنواهي يعني مثلا دلوقتي اذا انا مثلا جندي وصارت زابط اعلى امر ا ل ا م ر وعصيت الامر وقدر د عند ن ي الزابط ل له ت يا جنبه قضى و يقولون خلاص قضى م ر ف ر من امشي خلاص م ا ف ي ج ر ي م ة انا خالفت الاوامر عصيت الاوامر تمام ومعناتها ض د ه بالضبط وبعدين وعدين عندك زابط ارتكبت ا ل ج ر ي م ة نعم ليه قضى ولكن قضى ق يا ي جنامه و لما ص ا سال ي الانسان ك ان يرتكب ا ولذان انت جريمه يكون مسؤولا عن جريمه ولهذا ربنا يقول فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليقتل ب م ا ي ش د ي ن ب ا ل ق و ة تؤمن ويقطع اكثر كما يعتقد الكثير من الناس الاسلام بس ع قضاء وقدر قام د بالسير ح ش ا و ك ل ا ما أ ص ا ب ك من ح س ن ة فمن الله وما أ ص ا ب ك من سيئه فمن نفسك ولهذا الرسول أ ك د للناس أ ن كل ابن آ د م يخلق ل غ ا ي ة تاريخ ا ل ب ل و ك ص ف ح ل عمل ب ت العظام نظيفه من تاريخ ا ل ب ل و ك ي ي خ ت ب جديد ارتكب ك د ه ارتكب ك د ه ارتكب ك د ه عمل خير عمل خير وإن بتاع الموضوع فإذن نعطيه حاصل بارك الله فيكم هذا شك قدره فيكم فالذين آ م ن و ا بالقضاء والقبر كانوا ي خ و ض و ن ي خ و ض و ن البحر ا ل د ج ل ة أ ي ا م الجيوش ا ل إ س ل ا م ي ة و ص ل ت ا ا ي ا م وكانت تحارب الفرس هذه الجيوش وصلت وما و ج د منفس لكن اجماعا هللوا كبروا ويجرب الخيل نزول الخيل و ل ح ر ماشى ماشى ولا واحد غ ي ن هذا اسم ه ا ل ت و ك ل على الله ولكن عزيمة معاني ت دلوقتي امامنا ه ر ل ان م ه ت ح د تقول ث عنه ونحن ل قوة ا ن ت ح د ا ع ل ه ونحن نتحدث عنه و ن ا ن نتحدث عنه و ن ا ن نتحدث عنه ا ونحن ي نتحدث عنه 400 جندي ج من ن ا ل وعلى د محمد اللي غباره الله صلى ي دي、أسري. ليه؟ لأن الصنفي يعني ه أسره وسلم نوب نوب بس لفتحت العامة لأنه أعمل ما كان عنده ده أصدن ب إ ق إبقى زي ن اي القوات البندن حال يقين إ ان بيأتي ب شاء ي ء أشبه ب ل ل وعلى حال م س ت ح ي ا إن ش الله ربنا يمكننا ن نجد رسائل تتكلم عن غزوات الاسلام ولكن الإسلام وكيف وكيف مشى هذا مقدمة بسيطة عادروني عن موضوعي نرجع إلى آياتنا ربنا موضوعي آمنوا ذالي يا إلى أيها الذين آمنوا بالله ه واليوم الآخر والقدر والقدر من الله ولكن الرحمن ل ولكن ل ه ا جعل الايمان له ميزان حسنا اخوانا الاطباء انا اقول انا مريض جيب ميزان حرار يشوف حرار في حرار مش ع ا د ف جيب ميزان يشوف الضغط عشان يشوف ا ل ق و ة الضغط كم بالميزان الايمان ده عند ا و ل ع ن د ا ل ميزان ميزان ا ل ن و ميزان محمد صلى الله عليه وسلم عشان تعرفوا اولا سمعت ابننا عندما تلف اكد للناس غض الندال عن الرسول صلى الله عليه وسلم وما ارسلناك الا ر ح م ة للعالمين اذا انت متاكد ان محمد ذا رحمه اذا لابد ان يكون فصلها و كانت بتعجري لرحمه إ إذا ن ن لكن ا شخصاً الله صلى آمنت محمد عليه العالمين وسلم د صلى ل ل ا عليه وسلم حقا هو لذا قال الله تعالى ب ا ر ك و ت فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر ب منهم ثم لا يجدوا في أ ن ف س ه م حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما يعني أي, حاجة أي كيف. دي صار كيف صار كيف كيف كيف كيف على التعمل أنه حاجة حجر صام اترضى عمل صلى يعني كل ا ل أ ش ي ا ء ن أ خ ذ د ه من م د ر س ة محمد صلى الله عليه وسلم ع ش ا ن ا ل أ ص ل الرب المعبود واحد الكتاب النذر من اولى واحد الرسول ا ل ل ي جاء يعلم الناس الدين واحد إ ذ ا لا ينبغي أ ن يكون في اختلاف بين المسلمين ولهذا ربنا يقول و ا ع ت س م و ا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فالتفرق ليس ل و م ك ا ن في ا ل إ س ل ا م إ ذ ا ح ذ ا ل ت ف ر ق الله حكم قال يا أيها له ن ي أطيع ا عاموا ل ل وأطيع الرسول وأولي الأمر م ن ك م فان كان زعم في سيد فالدو الى وحي ورسول ان كنتم تؤمنون بالله و ل اخذ ذلك حيرا واحسن تاويل ارمستم عقول مسلم ممكن اردنكم فكلاء امام الاطير الله و ن ت ي ر الرسول هذي طاقه الله طاقه متلطه طاقه ي س و ل طاقه متلطه ومن الامر ملكم هذي من مدار واتير الرسول ومن الامر ملكم هذي منهم اطير مانها يوم طاقه إ ذ ا امرنا ب م ع ص ي ة الله والرسول لا ط ا ع ة لمخلوق في معصيه الخانة القيادة اختلفنا لا لا. إلى كلام الخالق ا ر س ل الحق مع القيادة مع مع المتأتبع نتبع نتبع يكون وأتذكر في ا م ن ا المؤمنين أن أمير الخطار عمر الله عنه في أيام خلافته كادر الفتوحات الإسلامية والناس بعدها كان في أ ص ب ح كل واحد يدفع في المهر ت ع ن زياده ة فجمع ع كده ف ا ل ص ح ا ب ة وطلع بقرار على أ ن ه م لا بد من تحديد المهور اي واحد يزيد عن مبلغ معين هذا المبلغ يؤخذ ويرد إ ل ى باهتمام ي ت ل المسلمين <تصفيق> النساء سمعوا ب ذ ا ما س ك و ا شاء عاجلة ع أمير ا ل م ي عمر ا ل م ي ن ي ن بلأنا تقولت قال لا كده كده عشر و ن ا عمدت ب ذ ل ك للمسطح ل ا عمر ا ف ا م أ تقول له عمر بن رجيه اتق و عمر ا كتابه ل ى في ا ا حدد ل س وقال ل صلى الله عليه وسلم سلاكه بل ما في حدد الله سبحانه و ت عمر ا بنا ل ى تتبع دهنة ن شيئا باثنة بتعذار ا ويقول انطار انت ماذا ؟ جابيل عمر بتعفضه وضف هو اقطع عمر و أ ص ا ب ت ه امراه ما في أمر وأصابته. حتى؟, حتى النساء أ ع ل م منك بكتاب الله الروح ا ا ل ط ي ب ة الروح الاسلاميه التي لا توجد ا ن ا ن ي ة لا توجد كبرياء لا تعالي لان القصد كله طاعه الله و ط ا ع ة الرسول صلى الله عليه وسلم ف ن ج ع أ ن الله جعل الاسلام كل ميزان الرسول صلى الله عليه وسلم ن قلوبنا أ ن ا والله ما أ ش ك أ ب د ا اليوم أ ي مسلم مهما كان مستواه يعتقد أ ن هناك ر ج ل في الدنيا أ ف ض ل من محمد صلى الله عليه وسلم ع ل ل ه يقينها ه ل ى يقين ما لكن ق و ة ا ل إ ي م ا ن في القلوب أ ق و ى من رساله جبال الرسول صلى الله عليه وسلم أ ن ز ل الله عليه قوله تبارك وتعالى ولو لو انهم قيل اقتلوا انفسكم ما فعلوا اللى قليل يعني ل و أ ن الله أ م ر يا مسلمين ا ق ت ل و ن ف س ك م ربنا كان قال ما ي فقصر ع ل إلا ا ل ل ا ن النبي ف ع ل ا والله أمرنا لفعلنا الحمد الذي عفانه الحمد لو ولكن لله لله ر يعني ن ا قال اقتل الحمد عفانه فقصوا لله القصة ل عفوثكم ب صلى الله عليه وسلم فقال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ن رجالا من أ م ت ي ل ل إ ي م ا ن أ ر س خ و ا في قلوبهم من الجبال الراسيه ف إ ذ ا ن نبرهن على إ ي م ا ن ن ا بالله بالاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدق في ا ل أ م ا ن ة في ا ل إ خ ل ا ص في الوفاء عشان نكون بعيدين من كل شبر ورسول ا ل صلى الله عليه وسلم يحذرنا من صفات النفاق يقول آ ي ة المنافق ثلاث المنافق ده المنافقين ط ب ق من الناس الله اعد لهم آ خ ر قعر في جهنم إ ن المنافقين في الدرك ا ل أ س ف ل من النار صفاتهم شروط س اذا ل إ حدث كذا إ ذ ا وعد اخلف إذا أتبنا خانع ع دي, دي لكن ا م ت لأن العدد دي اذا الله حدث كذا الكذب يعني من أ س و أ العلامات ا ل س ي ئ ة ب ا ل ن س ب ة للمسلمين و خ ا ص ة وخاصة في الجنديه عند ينفع ع الجنود الكذب الجندي يجب أن يكون يجب أن يكون آمين يجب أن يكون صادق د الكذب ما ا يجب يجب يجب ف ينفذ ولهذا استقبل ع س ا ا ل ع س ك ر ي ة على اساس ان الاوامر ا ل س ا ع ة س ت ة ا ل س ا ع ة سته يجي الساعه خ م س ة ا ل س ا ع ة خ م س ة بالمواعيد م ا ف ي ن ع ب لكن دلوقتي احفظ على نبره ا السوق واحد يقول له اجيك ا ل س ا ع ة س ت ة انا اذا اجيت ا ل س ا ع ة س ت ة عشان افهم ان الاسلام ب ط ل ب عمري اوه و ل ل ه فلان ده موعد ا ن ج ل ي ز ي لا يا اخي م ا مسلم ل م س م ي ا ن ج ل ي ز ي ل م ا س م ي ده واحد اسلامي المسلم م ح ا ر ض على م نعيده م س ل م م س ل م معناه يعني مكوك ح س حسألة... ا ل ه والله د ا ف ل ا ن ج ل ي ز ي ا ن ج ل ي ز ي ليله الاسلام دا له ا ذ ا ء واحده اخرى بعدين واحد عمل معاه قائد ت ت ع ا ر على كلام ب ك ر ة بعد ب ك ر ة تلقاه ج م ش ه ولهذا يعني القيادة جعلت... الجنديه ق ي ا د ة ع ل ت ا جعلت كتمان السر في الجيش من اعلى مراتب ا ل ا ن ت ص ا ر في اي وقت من ا ل ع ق ا ت ولهذا السبب المسلم سر مكتوم ص ا د ي ع ت م د و ه أ م ي ن في أ ي حاجه ي ع ت م ن و ه على المال ي ج ي ف ي ع ت م ن و ه على ح ر ا س ة ي ج ي ف ي ع ت م ن و ه على أ ي شيء م ا يمكن أ ب د ا يجي تحت منه يقول الرجل ده ما عمل إن شاء ا ل حدا ا ج حاجة عمل نحن ي ة ل ل جعل, الإسلام أيضا جعل الجنود. لكن المسلمين الجندية في الإسلام ربنا نسأل إليه قال لهب الغالبون الله الذين بأمره. تحليماته ويعملون إ س نسع حسب ا أيضا ربنا جندنا مختبات م يعتمرون بأمره في ينفذون جنود جند وإن هم الغالبون و إ ن كانوا قله ولنا شوارط في هذه ك ث ي ر ة إ ذ ا أ ر د ن ا لكن لاننا نطلع من الموضوع نعود إ ل ى موضوعنا ف ا ل إ ي م ا ن يتطلب مننا شيء م ع ر ف ة س ي ر ة الرسول صلى الله عليه وسلم أ ذ ك ا ر الرسول صلى الله عليه وسلم تسبيح الرسول صلى الله عليه وسلم دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم كيف كان يدعو ل أ ن الرسول أ و ت ي جوابها ح الكلمة لا لذلك د بد أن يكون عندنا ولا يكون أن من شيء ذ ا ل ن و ع و أ س ل الله أ ن أ ج د في بيتي ك ت ا ب الكارل أ ل إ م ا م ان ل و و ي ح ت ى أ ت ه ا ل م ن ه ق ه على ا ل م ن ا ع ش ا ن أ ن ت م ت ق د ر و ا ت ع ر ك ت ا في ا ل م ك ط ر ا ل ر س و ل صلى ا ل ل ه ع ل ي ه وسلم ت س ت ع ي ع ان ت س ت ط ي كل و ق ت ك ان تستطيع ان تستطيع ان تستطيع ان تستطيع ان تستطيع ان تستطيع ان تستطيع ان تستطيع ان تستطيع ان ت س ص ل ي ع ان تستطيع ا ل تستطيع ان تستطيع ان تستطيع ان تستطيع ان ت س ت ط ي ان ت س أ ط ي ع ان تستطيع ان ت س ت ط ي ان تستطيع ان تستطيع ا ل تستطيع ان ت س ت ا ي ع ا ك م س ت ط ي ع ان ت س ت و ي ع ان ت س ت و ي ع ان تستطي انت اطيع كلام الله واطيع ع الرسول استجيبوا كلام الرسول ا ل جداً جداً. وتعالى استجيبوا لله ه سبحانه استجيبوا إذا دعاكم لماذا حياة الدنيا、دي. عايزين أيها القرى السماع للعرض لو قالوا ل إ ي م ا ن صحيح بالله و بالرسول صلى الله عليه وسلم و وخافوا الله ي ر ينصب عندهم جاء ا وعرضوا ي ن ا ه الله غدا يعني عندما استقاموا ى طريقة محمد ص ى ا ل ل عليه وسلم كان الخير ا كله ا ن ت ك أ ينصب تلاجع ي موية تلاجع ت ي ر باردة موية م وخلوة عندهم بل ع د ذ جل اسلوب تمشي اخر قال ولهذا عندما استكملت ا ل ق و ة ا ل إ س ل ا م ي ة ا ل ل ه وعلم الله أ أصحاب ش خ ا ا م ت ف قال لهم كنتم خير أمة أخرية ل ل ن امه س أحسن و في الدنيا اخرجت ا أنتم يا أمة محمد ي أمة أخرية للناس أ م ر ن ا للناس حاجة المخالفة جماعة سريع هذا الامر ديه وأصبط ل ن ا بالله ا إننا لازلنا في في ي شك خ أمة أخرجة الأمر للناس هذا يجب الرسول صلى الله عليه وسلم بيان ثان لله قلت بالضعف ويلعنكم كما لعنه ثم قرأ قوله وتعالى قرأ وتبارك ضعضكم كما ثم يعنى الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصره وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن ملكه المفعله لبئس ما كانوا يفعلون يعني إ ذ ا كان الناس شافوا الانسان فاسد يا خ ل ا ن اتق الله الكلام د ا م ا ما ل ه سقطه معناه هذا ياتي بلعنه الله سبحانه وتعالى على النصر تبارك الله فيكم أ ن ن ف ه ر أ و ا م ر ه وننفسها ب بدأ... ب ا ل ط ر ي ق ة دي نصل إ ل ى الغرض الاساسي هناك شيء مهم جدا جدا وهو صله العبد بالله سبحانه وتعالى هذه ا ل ص ل ة ت ب د أ باليقين في القلب ان القلب يوقن ي ق ي ن ك ا م ل أ ن الله هو المستجيب للدعاء الله يقول ولله ا ل أ س م ا ء الحسنى فادعوه بها من ضمن هذه الأسماء هذه أجيبه المجيب ده اسم من أ س م ا ء الله وهو الموصول بالاستجابه هذا اسم التخصص ص ف ة التخصص ا لا يوجد في السماوات و ا ل أ ر ض غير الله من يملك ا ل ا س ت ج ا ب ة للدعاء ف إ ذ ا اعتبدت في م م ر من الملائكه او نبي من ا ل أ ن ب ي ا ء أ و ارض م ن يستطيع يستجيب الدعاء ا ل م س أ ل ة ه نباته ا شدت صفه الله اديت صيمه المخلوق لهذا ربنا حكم في ا ل ق ر آ ن وقال ربكم ادعوني استجب لكم إ ذ ا أنت لازم يدخل اليقين في قلبك أ ن الذي يستجيب الدعاء هو الله و ا ا دمت أ ن ت دعيت الله الله يستجيب الدعاء و الرسول صلى الله عليه وسلم زاد النور نورا و زاد التبيان تبيانا فقال إ ذ ا قال العبد يارب ي لا بد من أ ح د ثلاثه اشياء ا ل أ و ل ى إ م ا أ ن يستجيب الله له في الحال أ و أ ن الله يعلم أ ن هذه من مصدعه العبد يؤخر ا ل ا س ت ج ا ب ة ب ع د ش ه ي ن بعد ثلاث سنوات لكن طلبوا في الدنيا والقبر اثنان اثنان أ ن الله يعلم أ ن هذا الطلب ما قدر للعبد في الدنيا ما ما ما ما انما يقدر له إ ي ن ت ظ ر ي و م القيام أ و ل ملاذ ا عبدي وفلان م فلان دعوتني هذه حسنات وهذه سيئات مسحنات ل أ ن ك انتظنت في الله زن الخير الرسول ي ط م ن ن من هذه ا ل ن ح ي ة ا ل أ ع ر ا ب جاء الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أأى الله بعيد ف م ن ن ا د ي ه أ م قريب فناديه هذا ب ئ ي د نقول يا الله رسول الله ن ا يَا ا ب ا راحه كما تبين ل ح ك ا ي ة الرسول قبل ما يتحرك ب ك ل م ة جبريل جمي عند الله سبحانه وتعالى ب ا ل إ ج ا ب ة قال تبارك وتعالى واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب ل ع و ه الداع اذا د ع ا ه فلست ي جيبولي ا ولو ي ؤ م ن ا ب ي ل ع ن م ن ا ش د ي بس كيف بلعب يكون ع ن د ه ا ل ي ن انا وماذا حاولي غبي لعندنا يغبي ه ا م ا ع ن ا ن د ي او س ي ها ا ا ب ي برساله ا ذ س ا ل ا ي ا ي لعندنا فاني ك ا ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ا ي ي ي ي ي ي ا ي ي ي ي ي ب ا ل ر س ي ي ي و ي ذ ا سألك ع ب ا د ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ا ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ل ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ج ي ب دعوة ا ل د ا ع ي إذا دعاه ف ل ي س ت ج ي ب و ا ل ي و ي بي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ب ع د ي ن زد على ذلك القرب دا بينه ب ط ر ي ق ة ر ي بعيده ب خالص قال لقد خلقنا ا ل إ ن س ا ن ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد هذا معناه م ا م م ك ن أ ب د ان يكون في وسطه لينا وبين الله اطلاقا لانه اقرب اليك بهين من حبل الوريد ع ق ي د ة ف ا س د ة كانوا اتاخروا ب ا ل ق ص و ر أ ه ل ا ل ج ا ه ل ي ة قالوا نحن ناس ت ا ف ي ن ناس مالنا وزن مالنا ق ي م ة ولهذا الله لما نطلبه خ ر ج ن من شيء لا بد ن ش و ف لنا يسير يكون هو حبل ا ل م ص ا ل ب ي ن ن ا وبين الله هؤلاء شفعاءنا عند الله عندنا هم اللي يشفعون عند الله بيهم ملك ا ل خ ي ر بيهم ملك ا ل ع ا ف ي ة ببركته نتحصل ده عقيده ا ل ج ا ه ل ي ة والذين اتخذوا من دنياهم و ما نعبدهم الا ويقربون الى الله ز ل ف لأن د وعندهم ن احنا م ل ل ك هم منه ن ع نحن ج ع العمل هاربنا جاي أبداً. الله بجري أبدا ب س ا ه و ت ع ا ل ى م ا عبده ل لكن ا و هم و ع ك من أ ي م ا ك نبي ت م كما قال العمل س م وما في الأرض. ما يقول من ا ا الأرض ثلاثة إلا ا و يقول نجوى هو ت في ر ب ولا خ س ة إلا ه و معهم أينما ك ا ن ثم ي ن ب ئ ه م م ب ان يكون ا ل ق ي ا م م ة ن ه ذ ا ا ل مسلم ن ط ب ع يجب على ل ا مسلم أن ي ك و ن ع ن د ه ا ل ي ق ي ن ا ل مسلم ع ر ف ة سبحانه و ت ع ا ل ى أ ن ا ل ذ ي ي س ت ج ي ب ا ل د ع ا ء ه و الله سبحانه و ت ع ا ل ى وجزى الله ع ن ا ابننا خير ا ل ج ز ا أتانا ء ن ب م و ذ ج م ن لدينا ب ي ء ا ل أ ن ب ي ا ء و ا لدينا ر س ل أعلم ل ا س أ ع ل م ا ا ل ن س ب ا ل ط ر ي ق ة ا ل ت ي ي ي س ت ج ب ه ا ا ل ل ه و ا ل ط ر ي ق ة ا ل ت ي ي ح ب ه ا الله ويرضاه ف م ث ل م ابننا بيننا ق ص ة نبي الله ايوب ايوب نبي ورسول كان عنده مال كان عنده اولاد ابتلاه الله سبحانه ما حصل المال راح الاولاد راح في ردبته ملك اصبح ع ب ا ر ة عن جثه رامده مازع ر ا اللهم ما منه الا عقله مازع قلبه ب شقاؤه ابا جسمه اصبح خلاص تيب ما ت ك و ل يوم تجي ابليس جابس و ك ن ا بين ولاد ا ل ح ل ا ل الرجل ب تعبان انا عندي لك له علاج بس حسري يطيب خليه يقبل شروق تعالي تقول له الرجل ل ه بيجيت ا كده قال له ل ا ابت الحلال ضلي اخرج ابوينا من ا ل ج ن ة زي ابليس اللي مرك ابوله ادم من ا ل ج ن ة خليني انا مع ربي تمشي ياخذ ايامك يجي بشكل ثاني يا ايوب اعلن معروفه اوض يا ك ي ابت الحلال ا ل ل ي اخرج ابوينا من ا ل ج ن ة لما ا ل كلامك ك د ر قال له والله بعد الان اول البيت ده م ا تدخل علي اطلاقا و ش ا ن ك تتعين ع ل ي ا ل ش ف ا ة اذا ربنا شفاني م ا ن ا لازم اضرب م ي ة جلده بس زعلان عاوز يغفر للباب ما ت ع ر ف و ل كلامه حزم ما في كلام بعد كده خافت م ي ة جلده اردت ج ي ه م اصبح برائه لا تزول ي ق ل ب ه لا تزول ي ش ي ل ه لا تزول يخدوا لو خلاص وصل اخر ما يصل اليه انسان د ر ع الى الله تعالى ربي مسني الضر وانت ارحم الراحمين وايوب اذ نادى ربك اني أن مسني الضر وانت ارحم الراحمين اولا فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر واتيناه اهله ومثلهم معهم رحمه من عندنا وذكرى للعابدين اي واحد قلبه يتعلق بالله يعبد الله هو المصير ايوب بعد ا ل ي أ س ر ب ن ا قال ف ا س ت ج ب ن ا ل ه وكشفنا هذه من ضر و ر ه ب ن ا له اهله وبث لهم م ع ن المال ا بقى مضاعف الاولاد ب ق ا مضاعفين كل الخرافه لكن ربنا قال ر ح م ة من عندنا على شاب بني آدم ما وذكرى ل فلان ده ببركة العابدين معنى هذا ا ل أ م ر مش معصور على أ ي و ب كذلك كل من عبد الله إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة هذا ا ل أ ج ل ينتظر إ ذ ا كان تعلق القلب بالله سبحانه وتعالى يقول لنا قصه ن ب الله يونس يونس عليه السلام ربنا ارسل إ ل ى قوم دعى فيهم سنين سنين كلهم كتاب ساحر مجنون ولا واحد مات كان عنده لمع من حماده لما ا ل ح ك ا ي ة ك د ر ت قال في ستين دائره ان شاء الله ما أ م ن ت م انا اذهب ا ل بلد اخر ادعو الى الله ان شاء الله ما ترى دون ما ي س أ ل ربه ودون ما يقول يا رب أ ع م ل إ ي ه زعلان مشقي ربنا عايز يقدمه بدون ما ياخذ أ م ر من الله و ا ل ج ع و ه إ ل ى عمل يترك العمل ده لا بد في إ عقاب العطاء كان كيف جرب لهم جماعه عندها مركب اول عين وسيط اركب اركب وفشل المركب جدا ن جدا ن الرئيس بتاع المركب يا جماعه في خطر مركب حموله زياده لا بد ان نرمي واحد عشان ل ن س ل م ا ل ب ا ن ي ي ن ولا ه ل ك ن ا نرمي واحد أ ي و واحد نرمي كيف قال بالقرعه بس كل واحد ي ج ي ه القرعه تطلع نرمي في البحر قال كويس او صبت 何でや、Had、ったん、um、や,、ouais、たやったんやったんやったんやったんやったんやったんやった r やったんやーたんやったんやっ e r やっ e ん o ったんやったんやったんやったんやったんやったんやったんやったんやったんやったんやったんやったんやったんやったんやったんやったんやったんやったんやったんやったんやったんやったんやったんやったんやったんやったんやったんやったんやったんやったんやったんやったんやった جماع تارو يا جماعه يا جماعه يا جماعه فيكم الخير خلوه ت ا ت مره تانت مره تانت مره تانت مره تانت مره تانت م ه تانت مره ت ا ن ك مره تانت مره ا ل ت مره ا ن ت مره ا ن ل مره ت ا ن مره تانت م ر س ت ل ن ت مره ا ن مره تانت مره تانت م ر ا ن ت مره تانت مره تانت مره ا ن ت مره ت ا مره تانت مره تانت مره تانت مره تانت مره تانت مره تانت م ه تانت م ر تانت مره تانت مره ت ا ل ت مره تانت مره تانت م ه تانت م ا ل ت مره تانت مره تانت مره تانت مره ا ن ت مره تانت مره تانت مره شوفوا الزنزانه دي شكرا ل ل ا ا ن وتصورنا ل م ن ظ ر ده وقال يسوع ب ع ق و ل ن ا و ش و ف ن ا المنظر دا مصور في جهاز ب ا ع ت ل ف ز ي و ن او في سن ا ل س ي ن م ا ا ل ز و ن وضع في البحر وفي البحر جهاز س ب ك ه ج د برعة في ا م ر حس يملك حي ر ض ن ا سبحانه وتعالى ي ق ص ل ن ا ق ص ة هذا النبي الكريم كما ت ل ا ب ن ن ا ن ا ي ه س و ر ة الانبياء وذا النون ان ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن ل ان إله إلا أ ت كنت سبحانك ا إني من لا ظ ل م ي في ن بطن اله ح و تذكر أن ل ر ب الا كل ل ه انت سبحانك اني كنت من الظالمين في ر م ض ا فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين أ ي مؤمن يقع في الواقع ق و ل ل ا إ ل ه إ ل ا أ ن ت سبحانك إ ن ي كنت من الزاد م ن ربنا ينجيه الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه زاد البيان بيانا فقال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام د ع و ة ا خ ر ا ل غنيون ما دعا بها مسلم قط إ ل ا استجاب الله له ولكن هذا كله يا فلان ا فلان يا ح ن ا ن س فلان يا فلان يا فلان يا فلان يا فلان يا فلان ا ل ا يا فلان <تصفيق> يا ف ل ا ي فلان يا فلان يا ل ا ن يا ف ل ن يا فلان يا فلان ا فلان يا فلان ا فلان ا ل ا ن يا ل ا ن يا فلان يا ل ا ن يا ف ل ا ت يا فلان يا فلان يا فلان يا فلان يا فلان يا فلان يا فلان يا ف ل ا يا فلان ا فلان يا فلان يا ل ا ن يا فلان يا فلان يا ف ل ا ل ا ن ل ا يا فلان يا فلان يا ف ل ا يا ا ن يا فلان يا فلان يا فلان يا فلان ا فلان يا ف ل ا ل ا ن ي ن يا ف ل يا ل ا ن ا س م ن ا ل ب ا ف ا ن ز و ي ي ج ن ب يقول يجنب انت قول له يا اولاد يقنن يقول يا الله بس شوف ا م ت ح ا ن شوف انت قول له يا الله بعدين شوف و ا ا ل م س أ ل ة تخرجهم يعني ن ي ك الناس شكله كبير ك أ ن ك انت ج ي ت ب أ ك ب ر ج ر ي م ة هذه من مصائبنا يا اخواني ولله فانا اقول لكم بكل ص ر ا ح ة الناس دلوقتي هنا في ك س ر دنيانا ش ا ر ب ع دنيانا مجرم لكن والله بالله مر الا ان اقول للناس قولوا كما قال الله وكما قال ر س و ل صلى الله عليه وسلم بعدين ادار الجنب هذا زكريا نبي ورسول منذ زياده الدنيا ج ا وعجز الشيب و ا ش ت ع ل ا ل راسه ش بعد ك ل ه ربنا سبحانه وتعالى يقول ذكرية ابن هذا ر ب أبي لا تجرني فردا و أ ن ت خير الوارثين بس ف ا س ج ب ن ا له وطوال جاء ابو ل و د ك م ا ن ا ل ت س م ي ع ل راسه ص م ا ه الله ص م ا ه ي ح ل م من فوق إ ذ ن انت القران دام ذلك أ ن ا ولك انت ع ش ا ن نستفيد منه كيف الله يستجيب د عنه ا اشكلتنا حسب كيف ل ل يستجيب、دعاني. نزيد الموضوع ده ده ده من الايات دي نبي يوسف نبي يوسف عليه رمفي بير اللي البير بقى مصر اشتراه عزيز مصر اللي نبي يوسف تأكلمين اسواه اتامر اشتراه اشتراه جه جعله بابا بقى دعانا ده دماعة وده الموضوع اعمل وعسى انفعه الله الله اخوانا من ان شكان ملك مصر مصر مصر مرة خبام هو الله في شكان شكان, شكان. فلما بلغ شده واستوعبت ت أ ص ب ح ثلاثه شباب ا ل ح ا ج ة جمال ف ا ل ميات العزيز دي افتتن البيت قالت إ ل ا بس ن ع م ى ا ل ع م ل ي ة قال معاذ الله ا ت ك ا س و ا مع بعض دخي أم الباب اما من ج ا ن د الباب لابهم الملك اول م ر ة عملت انقلاب قال ت يوسف درى وابني عن نفسه لازم يسجوني يعذبوه قال لا هي روده قالت جاءت الشوايع ش ا ب و ا ا ل م س أ ل ة العلامات دلت على أ ن المراه هي ا ل خ ا ط ئ ة قالوا يا جماعه الموضوع دا استرو خلوا ا ل ق ض ي ة كده ت ا ن ي وانت ي ما استغفر ل ز ن ب ك و ق ب ل ا ل ب ا ق شاء الله ا ل م س و ا ن بتاع الوزراء و ا ل أ م ر ا ء والناس ا ل عندهم اتصال بالخصر أ ص ب ح ت ن ا ظ ر الكلام ا م ر أ ة العزيز تراود ف ت ا ة عن نفسها ا م ر أ ة العزيز ت ر خ و د ت ا ه عن ه ا امراه ا ل ت خ د ه ا الملك ل خ ا ل د ه الملك عملت كده عملت كده الملك امن ده ز ك ا شديد لمن ا سمعت بالكلام ده قامت عبدتهن ا م ت ا ك ة عملت و ل ي م ة وليمة تمام ج ا ب ت الناس النسوان كلهم ج م ه ن ا ت في ب ي ت ه